بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما من دروس وذلك لهذه الليلة الإيمانية التي أعلم عنها في هذا الأسبوع الماضي ليلة مع الضوءات إذا أردت أن يجب أن قلبك إذا أردت أن يستبدأ في قلبك إذا أردت أن تجد البركة في حياتك وفي مقتك فعلا إلى القرآن القرآن كتاب مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتك وليتذكر أول الأنبات فلم تتذكر ولن تتأثر بالقرآن إلا إذا تدبرت القرآن إلا إذا فهمت القرآن إذا عربت حياة لقلبك فحياتها بالقرآن إذا عربت روحاً لقلبك فروحه بالقرآن إذا عربت روحاً لطريقك فنور ضربك بالقرآن مسكين بشقي ما هجر القرآن القرآن يسر للذكر ولقد يصر القرآن للذكر فهل من المتحد يصر الله تلاوته ويصر الله يفضل أصبح الآن القرآن يتلى في بيوتنا في قروات كثيرة وفي إذاعات كثيرة ولكن السؤال الآن أين أثر القرآن في هاتي المسلمين؟ أين أثر القرآن في معاملة المسلمين؟ أين أثر القرآن في أخلاق المسلمين؟ أين أثر القرآن في أرزاق المسلمين؟ أين أثر القرآن في تنكيم للمسلمين؟ إذا لم تجد أخرا في القرآن قد لقلبك تأثرا بالقرآن فاعلم أنك قد أعرضت عن فهم القرآن ولذلك الهدف من إقابة الليالي الإيمانية هو أن تحيأ قلوبنا بالقرآن وأحدهم يقرأ ليسمع البقية لكن أين مقارب القرآن في بيوتنا أين مقارب القرآن في مساجدنا ربما تجد الإخوة في مكان واحد وهو الكثر ولكن بينهم انفصام وعدم طلاق الشيء إذا اتقينا على مائدة القرآن تضغيرت القلوب وأصلحت النفوس وتآلفت النفوس القرآن يرم كل ما شغلت عن القرآن فهو أباني تحزن عندما ترى بعض الإخوة يشتغل في وترى حظه من القرآن قليلا ربما لو قلت لو كان تحذي القرآن تجد القليل ربما لا يحسن قراءة بعض سور القرآن أو بعض آيات القرآن فإذا نريد من هذه المجالس من الليالي الإيمانية أن نزيد الصلة بالقرآن وان يصطلح من هجر القران ومن هجر القران منا يصطلح العقبان الصوره التي معنا اليوم هي سوره فصلت حامي السجده وكان معنا امس في نور الاسلام كانت سوره ها الملك ولذلك هنجمع كل النهارده ان شاء الله هنصلي باذن الله بعد العشاء لسوره أولا نستمع إلى صورة فصلة نريد أن أعيش معا نريد, نريد أن نتدبر في معنى إخوة اللي حاضروا معنا أتكلم أننا التدبر سواء في الاعتكاف أو في الله الإيمانية عارفين أننا معنا بعض مفاتيح التدبر فمن مفاتيح التدمر النظر في اسم السورة وفي بناية السورة وخاتمة السورة وفي الكلمات التي تكررت في السورة أو الموضوعات التي تكررت في السورة فإذا نظرت هذه السورة التي معنا سورة فصلت ما الذي فصلت ايات التي فصلت اسمع بيت صوره كده عشان تعرف ايه سنه صوره ال الص صدق قال تعالى فصلت أي آيات القرآن إذن سور فصلت الموضوع الرئيسي في الموضوعين القرآن هتكلمك عن القرآن هتكلمك على, على, على أثر القرآن على القلوب هتكلمك على أثر القرآن عند الموت في الاستقابة إن أدتين قالوا ربنا نصر استقابوا تتنزل عليهم بلايك القرآن يربيك القرآن يثبتك فإذا صورة فصلت تركيزها عن القرآن وعلى القرآن وأثر القرآن وبناء الأمة وبناء الأفراد بالقرآن وهتكلمك عن حال القفار مع القرآن ان هم بيحاربوا القران بيشوشوا على القران بيوصلوا بعض اللي يسمعوش وقال الذين كفروا لا يسمعون لهذا القران ويكرم شوشوا عليه والغو فيه لعلكم تغلو اذا هم عارفين ان مش هيرضوا على الامه ولا على ايمان الامه طول ما الامه معاها القران يشوشوا على القران يبعيدوا الشباب عن القرآن إزاي بالأفلام بالمسلسلات، بالمقشاط، بالموقع الإباحية بقناة الرقص، ببرامج التوكشو السخرية بالأهاوي، بالغرس عشان الشد ما يفوقش للقرآن عشان الأمة ما تفوقش للقرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه؟ تغلبون يبقى صورة فصلت بتكلمت عن القرآن إن كيال الأمة في القرآن إن مؤامرات أهل الكفر تجاه الأمة على إبعاد الأمة عنها يا جماعة عن فإذن إذا كالقرآن لو بعدت عن القرآن تضيع لو الشباب بعدوا عن القرآن يطبقوا وده اللي ما عندوش قران يشرب خضرات. اللي ما عندوش قران مضيع عمر مضيع وقت على الفسوق والفجور والعصى بالله لكن اللي عنده قران هيترقى اللي منتصر بالقران هيترقى لذلك الأمة،, الامه عندما تمسكت بالقران عزت مصر وعندما اعرضت عن القران اهانت وأصبح حالها لا يغفى على أحد إذن أول حالة لنأخذها كفايدة أول فايدة من سورة الصورة إن اسم الصورة بيبليل لك موضول الصورة الرئيسة كان معناها جمعا قرآن فالتركيز في هذه الصورة على القرآن وعظمة القرآن وأثر القرآن في بناء الفضوى المجتمع وأيضا سورة الصورة تكلمك أمانة حمل الدين إن الأمة ربنا كنفها الأمان عزمة وهي حمل الدين للناس وهي تبليغ الدين للناس فالكلمة عن الدعوة وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ لِلنَّبِي بِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا الْبَعْدِ تثبت في نفسك لو بتعمل عبد الرحمن تنطلق بالاسلام لغيرك بعد ما تحفظ وتقرا القران في نفسك تعمل ايه يا تعلم الشباب اللي عندك في المسجد تلم الشباب اللي حواليك في القريه وتبدا توصل الدين للناس لان لو فضلت لوحدك هتضعف وهترجع وهتطرك ان في المنطقه اللي انت فيها مهاني في مسجد جنب البيت عندكم لا مده تجمع الناس فيه زي ما بطلع اقول على المنبر ايه المانع ان ده بعد الصلاه ايه المانع نعمل متقراءه بعد الفجر ايه المانع ليه حل لا زي حال بقيه الناس ما نعرفش القران اللي انت في رمضان بس في رمضان بس لو جيت تسال واحد فينا من الاخوه الدعاه إخوة الملتزمين اللي بحضروا دروس وطلعوا من عند الشيخ مجدي رؤوا للشيخ سيد ودخلوا امتحادت مع الشيخ مجدي وامتحادت مع الشيخ سيد وقلت واخد... له آخر ختمة للقرآن ختمتها قلت لك آه آه بقول لك آخر ختمة ختمتها للقرآن كانت أنت ممكن واحد لو صارح نفسه بصفت قلت لك والله ممكن ما ختمت من رمضان اللي ختمت وما هختن غير رمضان الجاف للأسف للأسف فإذا القرآن لابد يظهر أثر في حياتك أن أنت تحمل الدعوة تحمل الدين للناس هتكون أفضل الناس عن الله ومن أحسن قوله ممن داعي الله عمله وعمر صالحا وقال إنني من المسلمين أيضا سورة في بتبين لك أن من أساسيات الدعوة وجلب القلوب على الله الأخلاق الحسن عشان توصل بدعوتك للناس لابد تكون حسن الخلق لابد تقرد تقرد البضاعة في حاجة اسمها الدعاية والإعلان المندوب اللي بيصوق سلعة له شكل معين له لسان معين عشان ايه ضريق الزباين تلاقيه هو ده كده لام جنتل معاه مش عارف ايه المنتج وعروضه ي... اللي معاه المهم يقعد يتفنن ازاي ال... المنتج اللي معاك فانا كنت اعرف ان في حاجه اسمهاش الدعوه في حاجه اسمها فن فن الدعوه مش ان مجرد تحضر خطبه ترص على المنبر مش إنه مجرد تلتزم وترتاحي وتقعد تتكلم وخلاص لا ممكن واحد يجي يدعي الناس ينفر الناس ممكن واحد كلامان ينسان حلمه وأفعاله زي الزفت والأطلال تكره الناس في الدين فصورة فصورة بتعلمك إزاي تشتغل في الدعوة إزاي تجلي بالقلوب على الله بعد أن تعرف إذن الدعوة ومن أحسن قولاً لمن داع إلى الله وعمل صادحاً وقال إلينا المسلمين لابد تعرف فن الدعوة أخلاق الدعوة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالنتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليه مسألت الصبر مسألت الصفح مسألت الأخلاق الطييرة إن وآن يا حامل لواء الدعوة لست كبقية الناس لا بد أن تكون واسع الصدر رب شرح ليه صدري شرح الصدر أن أنت تكون واسع الصدر أن أنت يكون عندك صدر فصبر إن وعب الله حق ولا يستخفنك أنت بقاش طيورة ما مش قال لحاجة تستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يبتنون يبقى صورة فصرات يتبين لك أمانة الدعوة وأمانة الأخلاق أيضاً صورة فصرات تفتح لك الكتاب الوقرور والكتاب المنظور من الموضوعات الرئيسية والأساسية التي نركزت على صورة فصرات بيان آيات الله المتلوة وكيف فصلت وبيان آيات الله المنظورة الكونية وكيف يستدل بها على توحيد الله يبقى صورة فصلتها عيشت بالآيتين الآيات يوجد آيات إيه دمع هم هل يوجد بقى هم الآيات ودي بداية الصور هتعيش مع آيات القرآن في أول الصور والايات المنصوره اللي هي في الكون ادي اللي كونيه هتلاقي في وسط الصوره وفي اخر الصوره سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ولذلك تكرر لفظ ولن من الالفاظ المكرره في سوره الفصله يا جماعه يبقى تسمع عن آيات الله الكونية لأن الهدف من ذكر الآيات الكونية هي الاستدلال على عظمة الله المصول إلى حقيقة العظمة أما المستحق للعبادة هو الذي خلق ورزق إن في خلق السنوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله وأن فكرون في خلق السنوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الباطن سبحانك فقنا عذاب النار أيضا من الموضوعات الرئيسية في صورة فصلت التذكير بعقوبات أهل الكفر من الأمم السادقة لتلتدع النفوس ولتملأ قلوب المؤمنين تفاؤلاً وثقةً ويقيناً في أن هذا الدين لا بد أن يوكل لهم في الصفحة الثانية في هتلاقي كلام عن مين عن عاد قوم هود وعن ثروت وإزاي ربنا ضمر عاد لما تكبروا واتبجعوا قالوا من أشد منا القوة فحدد إحنا العمليق إحنا اللي معانا مش عارف حميلة الطائرات إيه ومعانا مش عارف أجهزة رادار إيه, إيه. ومعانا مش عارف إيه ويجي شوات هاوة على شوات نار يولّعوا في البيوت كلّة والغاية كلّة مش عارفين ينجلوا حاجة وهكذا يجي للتحدي السوريتي الدُّب الدُّب اللي ما كانش حد الصغير كلّهم حد أمريكي نفسها اللي يجي شوية رعاة للجبل في الجبال في أفغالستان يفكيقوا الاتحاد السوفيدي كله إن الدب دي اتمرق في الأرض وجاي يعمل معاني من الوقتي وينزل الشام بطياراته ودرباباته كل تلسلته بيحشدها في بلاد الشام وسيذهبون غير في عليهم بإذن الله هتكون مقبرة لهم بإذن الله كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي ذكرناها في الدرس اللي فات وإن شاء الله في درس جاي اسمه الهروب والملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام تكلمنا بغفر عن أرام شاء الله طبعا يتكلم على بلاد الشام في درس الضال الأخير الشام من الكلام أن عقاب ليرتدع أمثاله هل هتظهر قوة زي عاد أبداً ضربنا لإرم ذات العمال التي لن يخلق بصواف البلادة كل أمريكا كل مش عايق في كل دول بالنسبة للتانية دول شوات عياد يعني واحد من قوم عاد دولك من عاد قوم هون كان يمسك جرش اللي الجرد كلها فيه وكان يعملها ويعملها ويعملز البسقود كانوا عملين ومع ذلك شوف ربنا اهلكهم بايه الريح واللي سبح الله الامم المتكبره تلاها دايما العقاب بتاعه ايه هاه ريح. ريح ريح ليه؟ ليه الرياح هواء كان يعني لما ايه واحد مثلا ايه واحد كده يجي يتكلم مع واحد وقاعد يتنحنح ده يقول له يا ابني مش ولا يا يا ابني انفخ فيك طياره انت بتشرب عندي يعني صاحبينا يقول له كده مش نفخه فايه نفس الكلام سبحان الله لله المثل اعلم بقولك اللي بيقولوا من اشد منا قوه فين ربنا بعت لهم ايه امريكا اللي فاكره نفسها انها زي الايه زي اللي انزل اي حته كله يوسع له يوم ربنا بعت لهم عندهم ايه كاترينا اعصار كاترينا اعصار ساندي طبعا هما بيسموه كده عشان الموضوع بتخفيف وقته يعني ما بيسموهوش ساندي عشان بحاجه ناعمه يعني اعصار كاترينا لكن هو اعصار يخليهم يلفوا على يخليه يلوفه على نفسه شوف اليهود الوقت كل ما يطفوا الحلاين تزيد ليه يساب الرياح سبحان الله فديكون دي من بلود الله سبحانه وتعالى الريح وذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف أهلك عادت بالريح كما ستسمع في الصفحة الثانية سمد ربنا أهلكم بالصيحة ليه لانهم عموا وصموا وعموا عن رؤيه الحق وطريق الحق وبعد ما ربنا يذكرك بعقابهم في الدنيا يرجع يذكرك بعقابهم فين في, ال... في الاخره قال تعالى في الصفحه الثانيه ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهو يوجع حتى اذا نجاهوها شيد عريس او يعقب دنيا ويعقب أخرى وفي وسط العقبين ولجينا الذين آمنوا وكانوا يتقنون خيلة التفكيد بقصص الباضي في عقبهم إيه؟ أن يرتلع غيرهم من الكفار طب وإحنا كأهل إيمان بها أن تمتل أقلوبنا يقينا وثقة في أن من يحارب دين الله ويحارب ختاب الله ويحارب شريعة الله لن يقف أمام الله عز وجل شوف اليهود أعدني برطعم وبنقوا الظلم منتهبة لغير بطلعوا بقرار الأخير ده بمنع الأذاب فيقوم ربنا سبحانه يرسل لهم هذه الميران اللي ذكرتنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لما تحالف اليهود مع المشركين في غزوة الخندق وشغلوا المسلمين عن صلاة العصر إنه قال ليه شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وولوتهم نار سبحانه الله لأنهم بحالبوا شعائل الإسلام وطبعا بالنسبة لطرار منع الأزل يعملوا لهم عزين والأزل لا يتمنعهم ولا هؤلاء سيسلمون لهم وسيخرجوا من هذه البلاد أذل صاغرين لأن اليهود ربنا حجم عليهم بوضع البغضاء له في قلوب العبادة لأن في أمة غضبية ربنا غضب عليهم وجعل القلوب تل عنهم حتى الحجر والشجر حتى الحجر والشجر هو اللي يكون سافر خلاص منهم عندما يلادي الحجر والصغر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودية تعال فقط فهم خارجين منها خارجين منها ويتزلوا ويتزلوا لكن سبحان الله دي حاجات تدخل, تدخل التفاؤق والأمل على قلوب المؤمنين لأن في بعض الناس ما تصارد من اليأس في بعض الناس عندها شك والعزل ما الذي يحصل في أهل السنة في العراق والذي يحصل في اليمن والذي يحصل ليش عارف في بلاد الشام والذي يحصل ليش عارف فين وفين وفين يتصرف إلى قلب اليأس يقول لك مات نصر الله فربنا يرين آيات عشان تعرف أن هذا الكون ملك لله جل جل وأن هؤلاء مهلا بلغوا في قوتهم عاجزون أمام الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون فعلة شك ودي إيش وكري يحبس ده شوك برضي بس فكن على ثقة ويقين بأن النجاة لأهل الإيمان ونجينا الذين آمانوا وكانوا يبتقون لو جاءنا نعيش بقى مع صفحة صفحة كده في صورة فصلة عشان نستخرج منها الدروس العملية لأن هذا فخامنا زينا هونا من الله الإيمانية وإننا نعيش مع القرآن إننا نستمتع بالقرآن ان مش مجرد ورد بتقراه واحد يقول لك جزء في اليوم مع المشايخ طب ماشي استفدت من الجزء لا عايز تقرا صوره في اليوم بس استفيد اسمع صوره في اليوم بس استفيد يكون لها دروس عمليه في فلو جينا نمسك سورة زي صوره فصله نمسك بقى صفحه صفحه كده ونطلع الدروس اللي بعد ما خدنا الموضوعات الرئيسيه في صوره ايه فصله اتفقنا زي ما بقول لك اول حاجه نركز الموضوعات الرئيسيه في الصوره ونربط اول الصوره بايه باخرها هيجي لنا برده الكلام ده بالتفصيل والكلمات المكرره في الايه في الصوره هنيجي مثلا لصوره فصله في اول صفحه ايه الدروس اللي نستفيدها منها اول حاجه سهولة القرآن أنه مفصل أنه يلمع فصل. وأنه فصلت آياته فصلت آياته فلا نفس فيه وفصل الله فيه كل شيء وقد فصل لكم ما حرمي عليكم. ما فرطنا في الكتاب من شبه دي كل اللي الامه تحتاجه موجود يا جماعه في القران موجود في القران بس الكم بتفهم القران هتلاقي كل اللي مشاه دي موجود في القرآن يبقى دي اول حاجه يا جماعه مساله سهوله القرآن. اللي صعب على نفسه الامر اخبارك القضاه ما عنديش وهات اخبار الخميس والله ما عنديش قوه ذاكره اخو انا قد الصنه القران بتيجي لفان المدني بس انت بتبزل انت بتبزل بالقرآن حاجة من وقتك للأسف ممكن تلاقي كتير من اننا عم مضايعة الدنيا وفي لحظة يسيب الدنيا وجه طيب فين حدث مع القرآن بلك لو كلفت نفسك تحفظ كل يوم صفحة ترى كل يوم حزر ترى كل يوم بوسر وتقسمه على اليوم كله هتلاقيك بفضل الله الأمر سهل جداً لما تشغل في الدكان بتاع كل تقاية قناة الحرم وتتمتع بسماع القرآن ورطية الحرم لما شغلت إزعة القرآن وقناة الميت قرآن مصر ده حتى قنوات الأثلام اتمسحت في القرآن تلقى قنوات الأثلام والفجور يقول لك إذا قنوات إلي القرآن الكريم وتلقى قنوات بتاعت الأغاني والأثلام والكريم ده الشرق حط فصلات القرآن ده حجيتك إيه بقى حجتك إيه؟ اللي مؤمن عن القرآن يقول لك يا ما عرفش أقرأ أعمل الشيء اسمع ما عرفش أقرأ أسمع اتصف بالقرآن يبقى أول درس عمل يا أخواننا لارتباط بالقرآن أن يبقى لي ورد من ليه؟ من القرآن أن الجماعة الكفار يقولوا لا أسمعوا لهذا القرآن أعمل ليه؟ <تصفيق> أسمع هم مش عايزين يسمعوني القرآن أنا هسمع قرآني عايزين يشويشوا على القرآن أنا مش هافئة عن القرآن يبقى الانتصال بالقرآن أيضا قال كتاب مفصلة بالآيات وقبلها قال لك تنزيل من الرحمن الرحيم يبقى إذان القرآن ده للعباد رحمة للبلاد إن الوحي يا جماعة رحمة قل بفضل الله فبذلك فليخرق هو خير من مجمع فصلت آياته قرآنا عربيا لاهتمام باللغة العربية لغة القرآن لما يمكنك تتكلم في الدعوة تتكلم باللغة العربية مش باللغة المصطبية حاول أن تتكلم في حياتك العملية والشخصية باللغة العربية قدر استطاعتك لا تستخدم غير لغة القرآن في حياتك مش تلي واحدة ما يجي لغة تنظر قالوا لم قلت عرب والإنجليزة المفلال المفلال جلت هي اسمها قالوا ولكن اسمها هيلو المفلال مش قالوا ومعنين المفلال يقول قالوا بتاعهم السلام عليكم إيه المفلال؟ استخدموا القرآن انت رأيوا بدالس تعالي الإنجليزي دخلت الصبح على الأولاد بدأت تخش كده I'll tell you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Good morning, so that you don't have to be able to I'll give you a hand, what is it? I'll use the Quran, use the Quran What is it? The Quran is Arabic, in the name of the Quran يذكر الجنة ويذكر الله يذكر أهل الجنة وأهل الله يحلم الشيء ويأتي بالشيء المباح يبقى التعلم من القرآن من القرآن بشير وإيه بشير ونذي أيضا من فوائد هذه الصفحة عليك أن تتعظ بآيات القرآن إذا تليت عليك جماعة القفار ربنا قال عنهم فأعرض فهم لا يسمعون ربنا بقول وذكر بالقرآن ما يخاف عيب فإنت بتسمع آيات القرآن نزيلها على قلبك وإنت بتسمع آيات القرآن عيش معاها بقلبك بشر نفسك بمشارة أهل الجنة وحظر نفسك بالمآل أهل معك يبقى إذن للقعاظ بالقرآن أيضا من فوائد هذه الصفحة الأولى أن تستقيم على طاعة الله جل وعلا قد رصت طاعة اسمع شوف ربنا سبحانه وتعالى قولين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي استقم واستغفر وشوف الاستقامه مع الاستغفار حتى عارف الاستقامه على الاستغفار دي عشان ما حدش, حدش, حدش ياخدني عشان ايه, ايه؟ اى ما حدش هياخدني اصلا ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقم ولن تحصد انت مهما استقمت على الطاعه لست معصوم هناك لحظات ضعف الايمان يضعف في قلبك هناك لحظات غفله تغفل فيها عن الله ممكن واحد يقول انت مش عارف شي حد دروسه ويلينا وبيضيع ايه على نفسك على نفسك لما تحس ان في ايه لازم ايه تعال ازيب الضبط اللي ماشي بصيارة أحدث موديلي ومدأ البنزين يشطب منه إيه اللي بيصر في المؤشر قدامه ها؟ اللامة بتسرك اللامة بتبقى حارة علامة خطر البنزين بشطب منك يعني خلي عنك حق لما يقبلك بلزينة مطبعش لك ها؟ فرصة لأنه ممكن تخد بلزينة ولا بلزينة تخش في مكان ما فيش في مقطوع ساعتها تتمنى تموّن ما تلاقيش فلما يجي لك فرصة عن الليل قامنا اشهل جدت ليلة إيمانية زيدات اشهل قام اسمع قرآن عيش مع القرآن بقى لك ما تقومش الليل تعالى المهضة اتعلم ازاي تقيم الليل وروح اشتنى في بيتك وقيم الليل وأوّم زوجتك وعيالك واشتنى ليلة بقى يبغيب مرطول جمعا استقيموا في لحظات ضعف ولذلك برضو في الآن أنجلنا بعد كده إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ وَاَسْتَقَامُوا وَأَلَّا ثُمَّ أَسْتَقَامُوا ثُمَّ ثُمَّ دي تدل على إيه؟ على إيه على الطرق إيه, إيه إيه ثُمَّ أَسْتَقَامُوا بنا. قال لك لأن أحياناً نحصل لأهل الاستقامة لحظات إيه؟ ضعف انت ممكن موعظه للقران تسمعها او موعظه علميه تسمعها او موعظه اللي انت تسمعها ما تاثرش فيك في لحظتها لكن ممكن تاثر فيك انت في موقف بعدين في موقف من المواقف فلذلك ربنا قال ان الذين قالوا ربنا اللهم اهد اش واستقم واله ثم استقام وهنا الايه فاستقيموا واستغفروا استقاموا واستغفر ليه عشان لما تعرفتش حين ازاي؟ عشان لما تغفل تعرفتش حين ازاي؟ بالاستغفار يبقى الاستقامة ثبت والاستغفار يا جماعة دواء الاستقامة ايه؟ ثبت والاستغفار دواء داوي قلبك بالاستغفار ازل غفلتك بالاستغفار ايضاً فلنكثر من الاستخفار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجماعة الكفار ربنا ذكر عنهم قلوب مغلفة لا تأل القرآن ولا تستجب للقرآن بل اسمع ماذا قالوا ليدل ذلك على عناده قال تعالى وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وضعاذنا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم اننا عالم الناس بتبعد نفسها عن الناس دي قالت إن قلوبهم في اكنه مغلفه ما بيوصلهاش نور أنت كمسلم بقى تستفيد إيه؟ أن تحرر قلبك من الرفلة وأن تجعل قلبك مستجيباً للقرآن الكلام الزي أن أنت تفك ألباية القلب من المعاصد المعاصد تقالب لقلبك المعاصد تسامد قلبك المعاصد تقص قلبك والبعد عن أماكن الذكري تزيده القصر ألا عايزك تصرح نفسك وتسأل نفسك هل الوقت وانت يعد في الدرس زي وانت بعيد عن دروس العلم لا. لا. الجواب قال الله والله لو كنت مين استحالك استحالك قلبك يبقى مع القرآن وفي مجالس العلم يبقى زي قلبك وانت بتحضرش حالك شوك ولذلك ربنا بيّن سبب قصه للقلوب البعد عن أماكن التذكير اللي منهابت في الدنيا بيقول له يا أخي لأي ما تكون عندك مشابه تخلي الجمعة دي محطة الشحن بتاعتك خلي لك يوم في أسبوع محطة الشحن بتاعتك ابدأ طالعا واحد ما سألت واحد مش, مش مثلا مش فاضي قوي أو وقت الدروس بيبقى في وقت الشمل بتاعه ونفسه يجب مش قاد إيه بق طلع من الهرد اللي عندك الشرائط اللي انت حاطتها بإيهلك وربنا يسألك عنها إحنا كنا زي مثلا أول ما الكمبيوتر دي في حياتنا كان الهرد أيامها نبطرخ كده اتنين جيجا واخد بالك كنا بنخط عليه الحاجة بالعافية الوقت تلاقي عين صورة لك أنا عندي هرد ألف جيجا واخد بالك ويقول لك أنا معاه محمول واخد بالك مش عارف الزاكرة بتاعته مش عارف كان جيجا طاغل مع الجيجات دي احنا هنستهل على رجل ونستهل عنه هنستهل عنه فانت عندك كنت الاول بتوعب تروح وتلك الواصلات وتمشي في الحرب وفي البلد عشان تروح تنبص على الشيخ محمد الحسان وترجع عشان تروح تحضر للشيخ يعقوب وتحضر الوقت انت عندك شرية الناس دي كلها عندك عاكم يوطرب والف جيجا انت بتعمل باي ايه باب دي حجب ربنا عليه طبعاً أنت مش فاضي تأخبر داس مش فاضي تتعلم نجي نقول لك في دورة علمية في البيوع منتاش فاضلها في دورة علمية في العقيدة منتاش فاضلها طيب حجة لك أو عنيه تتكلم بني سألك عني انت قولت يعجب شبية زر مش تقوم تفتح الكميوتر انت قولت بتمسك المحمول واخد بالك فيه مننا بقلل على الوقص دي ساعات ويقعد على الفيزدل ساعات تدع على كل ما تفتح بقى تقول لك متصل لان متصل لان متصل, الان متصل الان يعني تحس ان هو متصل حتى وهو بيحلم اه طفي بقى اتصالنا بالعلم والقران والكلام ده كله كم كتاب ممكن تخلصهم بتاعي في البيت شرايط الشيخ ابن وفلان وفلان ايه يا عم انت فين قاعد ادشحن قلبك تاني خلي نفسك كده كل يوم محاضره تسمعها ومحاضره غد وتسمع تستمتع وتحيي ألبك مؤمنين يبقى الناس اللي يرونها المغلفة دي احنا مش هنبقى زيهم احنا عايزين قلوبنا تتحرّض بنا الغفلة والتغليف كيف ذلك؟ بمجال سرعي قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحالة وما وقصد قلوبهم وكثير منهم فاسق أيضا من الفوائد العملية في الصفحة الأولى تصدق ولو بالقليل لتخالف سبيل أهل الجحيم ربنا عن جاء المشركين إسمع كنا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ما بيتطلعوش لله طلع انت لله ما بيتصدقوش تصدق ما بيزكوش زكي يبقى اذا خالف سبيل اهل الجحيم بالتصدق على اهل الايمان والتوحيد تتصدق من الفوائل العملية في اول صفحة في صورة الصلة ان انت تسمع عبودية المخلوقات كلها والكون كله لله طبعا إن كل الكون أنا معه كل الكون عبيت لله مهما كان هذا المخلوق ومهما كان حجمه ومهما كان قدره ومهما كانت قوته فهو طائع لله جل جلاله مذلل لله اسمع اسمع الايه كده والكبر تاع اقامه على الكافرين قل ان انكم ل لا تكون كهؤلاء الكون كله أتى لأيه طائعا الكون كله أسلم أسلم لله كبير وعلا فكون واحدا من هؤلاء نأتي للصفحة التانية الصفحة التانية اللي فيها عقوبات الله لأهل الكفر زي احنا قلنا اللي هما عاد قومي هود والثبوت قوم مين صالح ازاي ربنا اهل الدول وهل الدول قلنا اهلك عاب بينا ليه بالريح لانهم ايه ها كبروا فاللي يتكبر ده يسويش نفع اللي يتكبر ده يبقى صير وحقير قدام ربنا سبحانه وتعالى فالذكر ربنا سبحانه وتعالى قال فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود It's خزي خزي روسيا تعالى لأيه خزي أمريكا ومن معها خزي اليهود ومن معهم خزي المنافقون ومن معهم خزي أي حد ربنا حكى معنى كده يحارب الدين قال تعالى إن الذين يحدون الله ورسوله كوبيت. كوبيت كوبيت كما كوبيت الذين من يعني كوبيتوا Usil. Usil. Usil. Usil. Usil. Usil. Usil. Usil. Usil. Kull d'aigat. Wierdjaj tanyf nafs sòr, sòrta m'ujadana, bardó. Inna allatina jadilu, inna allatina yuhadu, duna allara rasulah. Ha? Ulihka fi t'azaikir? Ketab allahu l'agliban dana, woresul. Ka'ma, ka'ma. Ka'ma. Ka'ma, ha? fa ra ra ولم يروا أن الله الذي خرقهم هو أشد منه قوة فربنا أرسل عنهم الريعية وربنا أخزاهم وأذلهم قال تعالى <تصفيق> وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَأُهُمْ لَا يُنصَرُونَ إوعى جنوبك تخليك هاي إوعى جنوبك تضمرك جنوبك هتضيعك ومن يؤمن له فما له فإن مؤمن فإن فاكر أن ربنا يمهله لأنه لا يقدر عليه لكون أثق يا غافل الله يمهلك ولكنه لن يهملك الله عز وجل يمهل ولا يهملك فربنا وليه فخذته وسيقضى العذاب الاول بيها يا جماعه ده بما كان ايه يا لسيبوت مش هتبقى لو مش النهارده بكره لو مش الشهر ده الشهر لو مش السنه دي اللي بعدها وتصير في بعض القصاص تليفاج اجي عايز اتوب عايز ارجع لربيه يا ابن مالك ويقول لك انا مخنوق انا مخنوق انا حاسس مش عايش انا مش بني فعلا لمده سنه هي دي الخانقه المعاصره شوف ربنا أقول إيه عن الثلاثة الذين أخليفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بإيه بماربه إيه كمان وضاقت عليهم أنفسهم إن العاصل ومالبعش ربنا بكره نفسه بكره يا جماعة نفسه يوصل كده إن يكره نفسه قبل ما الناس تكره فانت احفظ ظلوبك النزق بنا يقول لك الأهل أكتبوا وضمرتهم عشان إيه بما كان يعني معا يكسبون, يكسبون. طب أهل الإيمان بقى. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يلتقون حقق إيمان والطقوة الجو نجينا مين لنجى آمنوا إيه والطقوة إيمان والطقوة ونجينا الذين آمنوا كانوا يلتقون إن ربنا يجعل لك مخرج مما ضاق على الناس يعني في الآلة الجميلة اللي احظناها كلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا ناس قال الله عبدالسلف ينجيه الله من مما ضاق على الناس تلقى دياه الناس وامتن ربنا يوسعك إن ربنا يرزقك من حيث لا تحسن كما يقول بعض السلف لو أطبقت السماوات على الأراضين لجعل الله لأهل التقوى من بينهن إيه؟ ما خرجت شفت الكلام ده؟ يبقى أنت الكلام ده لما تؤمن وتضبق بعد العزاب الدنياوي العقوبة الدنياوية في كمان مشربين للسيبون والعزاب الأزوات أغزاء يبقى فيه عزاب في الدنيا خلاص خدوم نزل بهو طيب وده كده خلاص يعني؟ لا ده العزاب الأخرة ايه؟ اقصروا في الآية الأخرى والعزاب اكبر اكبر بل الساعة موعدهم ها؟ والساعة يا جماعة اهدها وامار طب إلا يا صلوم بقى إن هيتحشروا إلى جهال ولما يتحشروا لجهنم هيبقوا شيلل زي ما كانوا شيلل مع بعض في الدنيا هيبقوا شيلل لجهنم في الآخر فشوف ربنا يقول لك ما شوف حشرهم هيكون ازاي قال تعالى ويوم يخشر أعلى اولهم على اخرهم واخرهم على اولهم وفي سوره الصفات لو في درس دلوقتي تلاته شوف الصفات ايه واقفين عند ايه احشور الذين ظلموا واسوء وأزواج... يعني اسوا كل واحد لا اسواجا لنا يعني ايه اشكالهم يبقى سامعين كل مجموعه والشله بتاعتك شلة المخدرات مع المخدرات شلة الزينة مع الزينة شلة الفجور مع الفجور وهكذا كل شلة مع شكلها الدور على شكلها تقع فهنا ربنا سبحانه على قول إيه يوزعون أقولهم مع آخر. حتى إذا ما وشهد عليهم سمعهم وأبصاروا ستتروا بالمعصية ستفتح نفسك ياللي خايف ان ابوك يدخل عليك اول ما تشوفك ياللي خايف ان امرتك تشوفك ياللي خايف ان اي حد يشوفك الله يراك ستفتح نفسك شاهد عليهم ايه سمعوهم وامصروا ايه وجردوهم بمكانهم يعني اللي بسك سبارا بيده ايده دي اللي هتفضأه اللي عمل ضرط بليك ليه؟ ليك ليه اللي, اللي عمل ضرط بيعنيه؟ عينيه اللي هتفضحه؟ هتفضحه وليانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة جوارحك عليك فالجوارح تشهد على العبد يوم القيامة تفضحهم حتى الجيل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا تقر الله الذي أنتق كل شيء فإذا احضر من هذه الجيلة إذا دعتك نفسك للمعصية فتذكر أن هذه النفس التي أزتك هي التي ستفضحك من الفوائد العملية في هذه الصفحة أولا احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله فإن الله حذر المعررين فقال فإن أعرضوا فقل أحذرتهم صحيح اللي يبقى عن ربنا يخافهم <تصفيق> عريشيخ يعقوم اللي كان بقول اللي ما يجيش لربنا على رجلها يجيبه على وشه هيجي على وشه فاللي بقرض عن ربنا بيجي بس إما يجي على رجليه؟ إما يجي على إيه؟ على وشه ارجع إلى الله صحيحاً معافاً قبل أن ترجع إلى الله مريضاً مكسوراً فكذلك الرجل اللي كان بعض العلماء عنه اللي كان عينه صفت واخد بالك كان أيام مكانة الحناطير موجودة المهم الواد ده قابل بعضه مش أظنك يا شيخ يعقوبه وغيره المهم الآن عينه بالصفية أي يا ابن خير في إيه؟ قال له صراحة شيخ عاد كده بينه وبينه قال له صراحة أني كانت عيني زيها وكان كل شوية بيجيلي فيها إشارات من ربنا وما فيش فيدي فالغيك أم واحد عرباجي وعدي فبيلها في الحسن قرباج أم الكرباج إيه؟ ناطش عينه سبحان الله سبحان الله إنسان في حاجة اسمها يا جماعة إشارات الإيه؟ ها؟ يعني في ش... حتى ديم حضرة جويلة أو اسمع الشيخ العقوب اسمع الإشارات الربانية إن في حاجات بتبقى في حاجات الإنسان ربنا بعلمك بها النعم بعرفك بها النعم يعني مثل واحد مثلا عينه بينظم بها للحراب ومشي قد عينه دي نعمة مثلا فيجيله شوات اجدهاب إيه كيس دهني يوم تنفخ عينه واخد بالك يوم مخبوط خطط قوم رازع في عينه توم محمراه مزرقاه واخد بالك كل دي عشان يروح عند الدكاترة يخذ قطارات ومش عارب ايه كم شرية يعرف ان العين دي, دي سماء شرف ربنا تلاقي مثلا واحد مثلا حاله متغير مع ربنا يوم ربنا مسلط عليه مراط بعد ما كانت طائعه كده وبتاع ربنا مسلطها عليه خلاص ليه عشان ربنا يعلمك قيمه راحه البال قيمه الاستقرار الاسري بالك انت وتبدا بقى فدي خدها ايه خدها اشارات ربانيه خدها عقوبات لان تيجي تقول الله اصل المؤمن مبتلى طب ما جش ده ربنا ليه انت شرط تكون مبتلى لانك مؤمن لا ممكن كره ربنا بعاقبك واخد بالك فخدها كده كانت اسماء بنت اكرم الله عنها وقد بلغت من الكبر مبالغه حوالي 100 سنه كده دخلت في ال100 سنه ولم يسقط لها سن فكان لما يجي لها شويه صداع كانت تحط ايدها على راسها كده وتقول ايه هذا بذنبي وما يختره الله اكثر واخد على الحته ده يا جماعه هذا ايه بذنبش فانت لما تتخبط خبطه يحصل لك ضروب في حياتك مش الكلام ده كله قول دي ايه ها بزنبي. بزنبي. دي بزنبي. واللي ربنا باختراكتر مش ربنا يقول كده هم أصابوكم من مصيبة فما كسبت أيديل ولذلك من فوائد هذه الصفحة لا مصيبة إلا بذن لا مصيبة إلا بذن قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعقة العذاب بمكانهم يكسبوا اللي بيحصل الأيام دي للعباد والبلادين اقضيق العيش والفقر وغلال أسعار وشخ السلع الكلام ده سابق يا جماعة الظلم كلام واضح كلام مش محتاج ان احنا نتكلم فيه كثير لان هو ربينا قال كثير ظهر الفساد في البنو والبحر بما يكسب ايدي الناس لي وضيقهم بعض اللي اتعملوا معلومة ارجعهم كلام واضح ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزاين له الشيطان ما كانوا يعملوا كلام واضح إذن لا مصيبة إلا بذنب من الفوائد العملية في هذه الصفحة لا تتعالى بنعمة الله عليك من قوة أو صحة أو ما. وتذكر أن الله عليك قادر وأن الذي أعطاك النعمة قادر على سلبها منك استفيد الكلام من مين؟ من كلام عاد عاد الأعراض فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا ما نقشده من منه إيه؟ أوه. ليه قالوا الكلام ده؟ لأن ربنا أعطاه البسطة في الجسم فلما استفعل نفسه واستطول نفسه واستضخم نفسه قال لك يا أرض نهاد ما عليك يا خلاص؟ فاستكبر بالنعمة اللي ربنا أعطاهها فربنا أعمل معهم إيه؟ سلبها منه؟ سلبها منه؟ شفت أنت كذلك زي قرية سبأ وزي القرية اللي ربنا ضرب لها مثلا وضرب الله قرية مثلا قرية كانت آمينة مطمئنة يأتيها رسقوها رغدا من كل إيه؟ مكان إيه اللي حصل فكفر. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يسمع يبقى لما ربنا يعطيك نعمة ما تتكبرش الله لما ربنا يعطيك نعمة تواضع لله بها اشكر الله عليها ليحفظها لك الله احنا قلنا في دارس البارح في نور الإسلام أن شكر النعم يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة أن لما تشكر ربنا على النعم اللي معاك ربنا يسبتها لك يحفظها لك وربنا ايه؟ ها؟ يزيدك وَإِذْ تَأَذَّلَ رَبُّكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَ لَكْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابٍ شَكَرْتُمْ من فوائد هذه الصفحة وهذه الآيات أكثر من عمل صالح بجوارحك لتشهد لك الجوارح لا لتشهد عليك الجوارح إذا كان الناس دولت جوارحهم وتفضحهم بمعصيهم فكن أنت من الأذكياء للاعمال الصالحة بجوارك عشان جوارك ايه تشهاد لك مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعقد التسبيح على الانامن حد عارف ده يا جماعة حد يقول لي لأ نعيز الله مستنطقة عن مصطفى فتح الله عليه شوف تكرم الجويل ده بالتسبيح وكلمه الانامل قيلة هي العقل دي كده سبحان سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان كده وقيل الانامل هي ايه اطراف كده سبحان الله صحيح يعني واحد بيسبح كده وواحد ثاني بيسبح كده كلاهما صحيح المهم ايه المهم يسبح يعني المهم يسبح بايديك يبقى فيه غيرك بيمسك البنج ويمسك السجاير ورص الجوزة بأيديه انت عمل ايه بقى؟ سبح لقى اللي دي ايده هتنطق ودي إيه؟ ايده هتنطق بس اللي ايده تنطق بالطاعة غير اللي ايده تنطق بالمعصية فانت شوف ايدك هتنطق بايده احمل طاعة بعينيك بص في المصحف افتح كتاب من كتب العلم تأمل في خلق السنوات والأرض انظر وتأمل في خلق نفسك فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان إلى طعانه واطحف ليه؟ عشان عينك تشهد لك يوم الإيانة مش تشهدش عليك يوم الإيانة وهكذا امشي برجلك في طاعة اسمع بودانك طاعة المهم جوارحك خليها عيشة في الطاعة عشان تفرح بها يوم الإيانة لكن جوارحك طول ما هي في المعاصي هتجي يوم القيامة تتلجم لسانك يتلجم ويتختم على بؤي الإنسان يوم نختم على أخوةهم وتكلموا لأيديهم وتشهد أرجلهم بمكانهم يكسبون وساعة ما يتفك اللي جام عنه يقول للجوارح بؤدا لكنا وصحقا عن كنا كنتوا أجادة إذا رأيت ريحة مقبلة فتذكر أن الله أهلك بها قوما فكن خائفا وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به مش تعمل زي الناس الغافلة الجوة مهاردة هوا أويش هوا أويش طب عم الجوة هوا نعمل إحنا يعني نقول الأسكار ما هو الجوة هوا عند اليهود عمل فيهم إيه وقل فيهم شوات هوى ولأه في اليهود شوات هوى في أمريكا ضمرت ولايات في الأعصير فشوات الهوى دولت كان ينبه بخاف منهم لما يبقى في شوات هوى لما يجي شوات هوى كان ينبه كان يخرج ويدخل يقوم ويقعد فعيشة تقول له رسول رسول الله إن الناس إذا رأوا ذلك يستبشروا لما الناس تشوف شوات هوا رياح بتعتبر إن فيه خلاص دخير إن المطر جاه فيه مطر بعد الرياح دي السحاب تحركه المطر ينزل فقالت وأرى في وجهك القراهة بشوفك الآن ليه؟ قال وما يؤمنني ألم يهلك الله قوما بالريحة اللي هم عادوا واضح التلام فإذن لما تشوف شوات هوا لما تشوف شوات رياح خاف خافوا قول الأذكار الله مني أسألت خيرا وخيرا ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به أخيرا أكثر من أكثر من اللي نسمع في أول رقعتين عليك الصفحة التالتة وذلكم ظنكم والذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخسرين الظن السيء بالله بيودف مصير يبقى الناس لظنة سيء أو ظنة خير سيء يبقى المؤمن يظن بالله خير إن تظن بربنا أنه غفور إن تظن بربنا أنه ستير إن تظن بربنا أنه حليم إن تظن بربنا أن ربنا مش هيضيع سعيك ومش هيضيع جهدك ولذلك إذا ظن أهل الكفر بالله سوءا فنظن نحن بالله خيرا لأن الله قال أنا عند ظن عبدي به فلا يظن دي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ظن عبد بالله خيرا الا اعطاه الله ما يرجو لان الفضل كله بيد الله الله اكبر فظن بربنا الخير ظن بربنا الخير حتى لو الواقع ما يدلش على كده واحد خير فين يا عم الشيخ اللي بيحصل في العلا واللي بيحصل في الشام واللي وبيحصل دي خير اه خير فلما راى المغول لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زالهم الا ايمان متسقي وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد دار روسيا كل اللي عندها دانش عارف الشيعة جابوا كل اللي عندوه يجيبوا اللي يجيبوه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فالقلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سكتفي بهذا القدر ان شاء الله نصلي العشاء ان شاء الله يشم من العشاء ان شاء الله وبعدها على طول نبدا القيام بهذه الركعات هنسمع سوره فصلت باذن الله النهارده ونعيش مع سوره فصلت جزاك الله خيرا فصلى ان ينفعنا واياكم بالقران وان يرفعنا واياكم بالقرآن. الآن أقول قوبي هذا واستخرض أليم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالله شكرا